كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم إذ اللَّهُ مَحْجُوبٌ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَبٍ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ مَحْجُوبٌ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَبٍ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ inhum l Cornell ما إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي ثم يقال هذا الذي ثم يقال هذا الذي ثم يقال هذا الذي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون, كنتم به تكذبون كم تُم بِه تُكذِّبون كم تُم بِه تُكذِّبون ثُمَّ يُقَالُ هذا الذي كم تُم بِه تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتابا كلا إن كتابا كلا إن مكتبر كلا إن مكتبر كلا إن مكتبر أبرار لفيئين أبرار لفيئين أبرار لفي علين أبرار لفي علين أبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين Kalla inna kitab al-abrari lafee illin Kalla inna kitab al-abrari lafee illin Kalla كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون وما Och vad är det som är i livet? كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم يشهده المقرضون. يَشْهَدُ الْمُقْرِضُونَ يَشْهَدُ الْمُقْرِضُونَ يَشْهَدُ الْمُقْرِضُونَ يَشْهَدُ الْمُقْرِضُونَ إِنَّ الْأَضْرَارَ لَفِي لَعِينٍ إِنَّ الأبرار لَفِي لعيم على الْأَغْوَائِكِ ينظرون غُرُونَ عَلَى الْأَغْوَائِكِ يَا غُرُونَ عَلَى الْأَغْوَائِكِ يَا غُرُونَ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نورا نعيم تعرف في وجوههم نورا نعيم تعرف في وجوههم نورا نعيم يسقون من الرحيم مخضون Yisqån min r costum Yisqån min rrowee Kelp Yisqån min r Boden Mr min ختام مهومس ختام مهومس ختام مهومس ختام مهومس ختام مهومس وفي ذلك فل يا تنا فasil وفي ذلك وفي ذلك فليتنا فasil وفي ذلك فليتنا فasil وفي ذلك فليتنا فasil متنافسون, متنافسون, متنافسون متنافسون متنافسون وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون وفي ذلك فل المتنافسون وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون، كلا إن عرض بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي علين وما أذراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مخطوط كِتَابٌ مّحْكَمٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ